فنبذناه بالعراء وهو سقين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فَاسْتَفْتِهِهِمْ عَلَى رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ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 إِلَّا إلا عباد الله المخلصين وَمَا فإنكم وما تعبدون 116. ما أنتم عليه بفاتنين 117. إلا من هو صال الجحيم 118. وما منا إلا له مقام معلوم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 117. وأبصر فسوف يبصرون 118. سبحان ربك رب العزة عما يصفون 119. وَالْحَمْدُ على المرسلين 110. والحمد لله رب العالمين 111. 119. والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق 110. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص 116. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب 117. أجعل الآلهة إلها واحدا 118. إن هذا لشيء عجاب 119. وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على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 إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجلنا قط 117. وقفتنا قبل يوم الحساب 118. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد 119. إنه أواب 110. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن 118. وطير محسورة كل له أواب 119. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل